أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عمل أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى أحبة الفضلاء فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه الكلمة ليست لشباب المسلمين ولكن لهذا المسكين الذي يتكلم أسأل الله سبحانه وتعالى منور من وجهي الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن لا يكله وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نحن أحقر من أن نتكلم أتكلم عن نفسي وأقل وأذل من أن نتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى ولكن أسأل الله عز وجل أن يعين وإذا أعانى الله سبحانه وتعالى إن لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده يقول الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني شرفنا في الدنيا والآخرة في ذكركم ثم جاءت كلمة ثقيلة بعدها ما قال أفلا تقرؤون ولا أفلا تحفظون ولا أفلا تسمعون كلمة ثقيلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة في ذكركم فلا تعقلون كلام كبير يا جماعة والله أفلا تعقلون وإنه أي هذا القرآن وإنه لذكر لك شرف لك يا محمد بأبي وأمي عليه الطلاة والسلام ولقومك لأنه كلام الله جل جلاله وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ لو الآية انتهت على كذا قد تطبئني قلوبنا بتعاملنا مع قرآن جاءت بعدها كلمة هي أسقل من الجبال وتخصني وتخصك حبيب الغالي وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفْ إذا قال لك أي أحد من أهل الأرض وسوف قد يفعل وقد لا يمكنه الله أن يفعل لكن إذا قال الله وسوف والله سوف يكون ما وعد به رب العالمين وسوف تسألون منهم أنا وأنت وأنت أخيها سيسألنا عن ماذا؟ سيسألنا عن هذا القرآن سيكون الحساب قلنا قل للمؤمنين يغضوا من أبوطار تعرف جميع المشاهد وطفحاتك التي ما أراد الله عز وجل أن ترى ما أرادها سبحانه بأمره ولكن الله عز وجل فتب أفعال العباد وأنت أخي الغالي مخير بعيدك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبطاري ثم تعرض جميع الأعمال التي تبعينه وعيدك ولا يغتب بعضكم بعضا والعند دون دون الإيمان لا ينفع ولا ينضره. ثم تبدأ الأسئلة على هذا الش هذا الشاكلة على أساس هذا القرآن. تخيل حبيب الغالي وتخيل أخت الغالية لو أن ما عندنا القرآن. تخيل مسلمين بس ما عندنا كتاب. كيف بتكون حياتنا؟ أكثر من أصلا ما هي فاقد معه. يقول أصلا هو فيه ولا مو فيه أنا زين إنقويت الله عز وجل أعطانا في هذه اللفتة إشارة وفي هذا المعنى اسم حبيب الغالي ويسألونك عن الروح الروح اللي يا جماعة أمثلت المستشفيات عندنا عشان تبقى هالروح أكثر نعالج عشان ما نموت هالروح اللي تعبنا عشان ويسألونك عن روح قولي روح من أمر ربي وما أوتيتم ما أعظم الله ما قال وما كسبتم وما تعلمتم لا لا هو الذي آتانا قال أوتيتم ليس من جهدي ولا جهدي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الآن كلام عن الروح والناس تعرف أهمية الروح للجسد أنظمة ماذا عقب الله عز وجل تليها عن أي موضوع تكلم ولا إن شئنا ما أعظم الله ولا إن شئنا الواحد يظن الآن إن الكلام ما زال عن الروح تكلم عن أمر أعظم من الروحك أمر يخصك أعظم من روحك الأرواح جاءت من وين من أمر ربي وسوف ترجع لكن فيه أمر كل روح مخلوق خلقه الله عز وجل توفى موت كل نفس ذائقة الموت لكن في شيء لحياتك أهم من الروح قال ولئن شئنا ما قال لنذهبنا بروحك في شيء أغلى من روحك ولئن شئنا لنذهب بإيش بالذي أوحينا إليك كيف تصير حياتك بعدها؟ وحياتي ضياع ضياع ثم لا تجد والله تضيع والله أضيع مثل ما أكثر نضايع يسوي اللي يبغاه القرآن مين وهو يسار وهو ضايع وما يدير نضايع؟ وهذا حكم الله عز وجل قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن أعرف قرآن يقول غض وهو يطالع لي أبغى لا يغتب بعضكم بعضا يفعل لي أبغى ولا تدعو من دون الله ويدعو الأموات والصالحين قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين معه دائما تلقى في خلواته أكثر ما يعصي عند الناس من أولياء الله وفي خلواته نقيض له شيطانا فهو لو قرين وإنهم الشياطين لا يصدونهم عن السبيل انظر آخر لاهية هم هو بحث وأنا وياه في نبحثين يمكن نكون منهم ويحتبون أنهم متعدون هو يظن في داخل أعمى قلبا ما عنده مشكلة. فما يحتاج لراجع الآن نفسه فقال الله عز وجل ولئن شئنا لنذهبن بالذي يوحينا إليك ثم لا تجد لك فيه علينا وكيلا والله تضيع وأضيع إلا رحمة من ربك حتى تحت رحمة خمس خطوط إن فضله كان عليك كبيرا الآن فضل ورحمة وإما يذكر كلام الله عز وجل ويذكر تأثير في النفوس يذكر خضية الرحمة والفضل يا أيها الناس أنا وياك قد جاءت موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهداة ورحمة للمؤمنين قل لهم قل بفضل الله وبرحمته بهذا القرآن وبهذا الدين. فبذلك هناك فضل ورحمة وهنا فضل ورحمة لو شعرت به تطرح اذا ما شرو عرف باتعس القران عادي يعني وش اللي يفرح ناسي وش فيه مختلف يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فبذلك فليفرحوا والله العظيم لو ذقنا طعمه بقلوبنا كان ما تفرح شيء أكثر من انك تقعد لحظات مع هذا الكتاب فَبِذَلِكَ أَنْ فَلْيَفْرَحُ وَخَيْرِ الخير من إيش؟ من واحد أن اليوم رئيس دولة؟ إيه؟ من واحد اليوم كسب مليار؟ إيه؟ هو خير مما يجمعون جمع كل اللي كتبوا الدنيا اليوم وكل مناصب العالم اليوم وكل رواسف الناس اليوم واحد داق فضل الله عز وجل ورحمته بهذا الكتاب يقول الله هو خير مما يجمع لو ما عندنا قرآن يا جماعة كان نضيع ما يعرف الواحد يتصرف إذا جو الناس يستنقصون من دينه ومنه يقول فطرت ما يدري شتوي ثم تأتي الصواعق من السماء ولقد استهزئ برسل يقول الرسل استهزئ في شفاء يسأل نفسه أنا أحسن للرسل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين ساخروا منهم ولواحد فات أحصاهم وعدهم عدا فحاق بالذين سقوا منهم ما كانوا بي يستهزئون واحد ينصح ويكلم الناس وما استجاب الناس وبدأ يفجي الطعف تأتيه الآيات الشافئة والشفاء اللي ما في الصدور لعل تباقع نفسك محرق نفسك قاتلها مقصعة ألا يكونوا مؤمنين وهم قطع نفسها ما يتجابوا الناس أنا لي كم سنة أنصح فيهم أهلي حاولت حاولت حاولت ثم تأتي الآيات وهماسك الكتاب يقرأ بعدها الضيق كله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يطبف جراحك لعلك باقي نفسك كان نبيع سلم يحرق نفسه تتقطع تذهب نفسه عليهم محضرات ثم جاء القرآن ليطبب تلك الجراح، ويجبر تلك الكثور لعلك باخن نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم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 إنما أداة حصر وقصر أنت مذكر شوف الدائرة في القرآن ريحك ما يكلفني هو إياك ما لا نضيق فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الدائرة لأن طبيعي نقول طيب يا ربي ذكرنا واستغلنا في دائرتنا بالتولى تتولوا ما تجابوا إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ما قال فتعذبه أن هذا خرجت الآن من دائرتك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 ولا هم يحزنون الماضي كله تولى رب العالمين ما يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آس إذا كتبك الله عز وجل من هؤلاء من يقدر يغير كلامه والله ما أحد ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها وما يمسك والله ما أحد يعطيك غيره والله ما أحد يعطيك غيره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 فحكم لنا عليهم ونسلم فيسلمون في صفقة صح صفقة يعني يسلم أحبار اليهود ويسلم اليهود هل هذه من دعوة محمد عليه الصلاة أن يغير حكم الله عشان يجذب الناس ها يا جماعة فنزل جبريل معه آيات تهز الجبال رافيا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عرض قوي الآن عرض أن يسلم يهود عرض ما هو بسيط والقرآن ينزل من فوق سبع سموات وأناحكم بينهم ما أعظم الله وأناحكم بينهم إيش عشان يسلمون أحكم على كيفهم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكْ الله أكبر وحكم بينهم بما أنزل الله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 لكن من دائرتك الواجبة عليك أن ما تخرج عن الدين بطريقة ما تحكم بالأمر من عندك إذا ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد اجتهاد خطأ عشان يرغب غيره في الدين الآن طلعتنا أشياء كثير عشان نرغب الناس في الدين هذه ليست من دائرتنا دائرتنا أن نقول الدين بما؟ لما شرع الله عز وجل وشرع نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أصلا يسر وهو الحياة وهو إن هذا القرآن يهدي لنتهي واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك طيب يا رب الآن فرصة بتضيع علي بيتولون وإن تولوا شوف ماذا وإن تولوا فأعلم فقال أطلع فأعلم أن ما يريد الله ويصيبهم ببعض ذنوبهم لكن لا أطلع عنه من دائرتك وإن كثيرا من الناس قطع نفسك تهدي كل الناس ما تقدر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ بتسوي تصويت هذا الاحصاء تاخذ كلام الله هذا هو الدائرة اللي مطلوب منك ملكا كنت وزيرا كنت مديرا كنت ابا كنت والله سيسألك الله عن دائرتك والله سيسألني الله وإياك عن دوائرنا وكل ما كانت دائرتك أوسع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 ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون وين جاءتنا من طيب التميع في الدين وإني أنا والله عشان أرغب الناس في الدين وأوريهم ثماعة الإسلام خلنا نضيع الدين عشان يحبون الدين يحبون اللي ألفنا نحن مو بالدين وين جاءتنا نون جاءتنا تصويت ونشوف ونتبع أهواء الناس ومنون جاءتنا اقرأ اللي بعدها يا <تصفيق> أيها <تصفيق> الذين آمنوا بعلمكم من جاءت شفوا التأصيل في القرآن اخطيك القضية وابعاد القضية ليش جاءت القضية من وين نشأت أصلا كيف تخرج منها المفروض من المؤمن في دائرة هل يسوي هذا المفروض منك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هم اللي جابوا الحضايا دي قياس المرأة اختلاط لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبع سبحان الله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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين أترى الذين في قلوبهم مرض اللي طلع عن دائرة يسارعون إليهم لا ما قال يسارعون إليهم عجيب الآية يسارعون فيه نون هو هنا عايش شباب المسلمين لكن لباس لباسهم هو أصلا في يومنا لباس لباسهم كلام كلامهم برنامجه اليومي زي برنامج جون وديفيد في أمريكا وفي إطرائي أغاني بوعن ساعة كل ميعاد يتطلع لبنات يسوي وذي تلبس تبغى نظام هذه نظام جنت ولا بالضبط تلبس اللي هي ما لها دخل في كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه ليه يقولون نخشى إذا رضي الله وخشى الله في قلب عباد أذلها الله بخشية غير غير غير الله بأكل ومن هدون الله سبحانه تعال حبيب الغالي وانظر كيف حاولوا يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام عن دائرته ونحن وإياك أمرنا أن نتبع عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه عروض عشان يسلمون بس يبغون يطلعون عن دائرته والله عز وجل يأتي بالقرآن بآيات ترجعن بعسلهم دائرة قال الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى حرف غير يعني ممكن ترى نؤمن بس نطلب منك طلبات كلها مين في دائرة النبي عليه الصلاة حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع افجر لنا ينبوع هل هذه من دائرة النبي عليه الصلاة؟ جل لا أحد سو كذا ونتبعك افعل ما امرك الله او تكون لك جنة من نخيل وعنب روح اشتر جنة ترى كل قضية ليست بقضية تثنيتها انها ينبوع ولا جنة القضية قضية فلعك عن دائرتك يشغلك في اي شيء من نخيل وعنب فتفجر النار خلال تفجيرا هل هذه من دارتني بعيدة السلام؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذكر أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيف حتى تنزل علينا كتابا نقرأ شوفوا الرد على كل هذه ما قال الرد نعم سأفجر لكم ينبوع وإن شاء الله باشتري مزرعة قل سبحان ربي سبحان قل سبحان ربي هل كنت وهذا ردك لازم يكون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 لتفتري علينا غيره ما أعظم الله ما قال لتغيره سمه أعظم افتراء لتفتري علينا غيره النتيجة وإذا لاتخذوك خليلا لكن الله سيتخذك ماذا ولولا أنسب ثبتناك ما أعظم الله ما قال لولا أن ثبت شف كل الآيات فيها توحيد لولا أن ثبتناك ففاهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس فعلم أن الثبات ليس من عنده صار أكثر دعاء له ومقلب القلوب ثبت أنت يا ربي قلبي على دينك لقد كدت تركن إليهم 90% في الدين و10% على على كيفهم لما يعدين عشان يرضون ليست وظيفتي وظيفتي في الحياة أن نرضي الناس قبل الله عز وجل لقد كتت تركن إليهم شيئا قليلا ما أعظم كلامه رب العالمين سبحانه وتعالى إذن ما أعظمه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 طيب في المحشر لا تجد لك علينا نصيرا ولا مكان تنظر به عشان ثمن شيء قليل إذا ما أذل النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نأذل لأنفسنا أحيانا نقول هذا حلال وهذا حرام ونشرع يا معي إن شاء الله ما يخالف أحبتي والله والله الأمر جد هذا الله عز وجل يعني أكثر الناس الآن ينصح ويأمر معه فينا عن منكر ثم بعدين يحس أن الناس ما استجابوا فيرجع شوف قال الله عز وجل فلعلك تارك ما أعلم الله فلعلك تارك وكل الكلام على بعض ما قال لعلك تارك القرآن لا لعلك تارك ما أوحي إليك لا فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدر والله يا جماعة تحقلنا رأيك تصير لنا يا جماعة يمتلطع حجم ويتجيب فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق في صندوق أن يقول لولا أنزل عليك أو جاء معه ملك هل هذه وظيفة النبي عليه السلام أنه دائرته أنه يجيب معه كنوز ومعه ملك لا انظر ماذا قال الله عز وجل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 ولم يوقع في بيتك نار هذا ما ينقص من قدرك عند رب العالمين لك المقاون الحمود لكن لا تنتى دائرتك فلعلك تاركم بعض ما أوحي إليك وضائق بصدر يقولون لولا أنزل لولا نزل عليكن أو جاء مع منك إنما إنما أنت نذير. طيب ما سمعوا لي؟ والله على كل شيء وكيل كل شيء خارج دائرتك الله هو عليه وكيل إذن أنا ما ما أحلق نفسي إذا أديت ما علي ما اللي خلانا يا جماعة ما ننطح اللي خلانا ما الذي يجعلنا معروفا عن منكر كل واحد يقول مفروض الدولة تتحب السفير الدولة لها دائرة فيسأل الله عز وجل المفروض الوزير يفعل الوزير له دائرة فيسألها الله عز وجل المفروض الجرائج يكتبون كل من له يد ولم يفعل سيسألها الله لكن أنت دائرتك سويت فيها وأنا دائرتك سويت فيها هذا هو المطلوب منك ناظرنا دوائر الناس ونسينا دوائرنا قال النبي عليه الطلاة والسلام أمتك عليك لسانك في دائرتك ولي بيتك وبكي على خطيئتك أشغلتنا خطايانا. ما شك در تويه هذا يا جماعة جديد جديد يعني من ناحية يسوى بن نبي عليه السلام موهوب جديد ولا ينتهي إلى قيام قال الله عز وجل مشكلة لما عرفنا قرآن أحبتي وعشنا لحالنا وأخذنا أفكارنا من القنوات والمحللين والمحلل السياسي و قال الله عز وجل واذا راىك الذين كفروا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اي يتخذونك الا هزءا اه هذا شوف الاحتقار اه هذا الذي يذكر آليتكم فرد وهم بذكر الرحمن يعيبون عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكلم على أحجار وهم بذكر الرحمن هم كافرون قال الله عز وجل إذا رأى بعث لم يقولون أ هذا الذي بعث الله رسولا إن كان لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه فرحانين إن ما أحد أضلهم عن آلهتهم ودائرتهم وإحنا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تبدأ بعد ما طلع أقدام الدنمارك ما أخرج نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من أول ما دخل قلبك أنه هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام لكن نايمين والآن بعد هالطفعات اتخذنا شوي ثم رجعنا تعرف ريب الغالي الله عز وجل يقول وبالحق أنزلناك وبالحق نزل وما رسلناك إلا مبشرا نذيرا خذ الحقائق من هنا لا نفتح الأخبار خذها من هنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لأن تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما ندتم الأخبار ما تطلع لك مشاعر الناس وما تطلع لك ما تخفي صدورهم الله في القرآن يعلمك يشرفون لك ودوا ما ندتم شوف التفاصيل قد بدت البغضاء من أفواهي هذا يتطلع على الأخبار لكن في شيء ما يتطلع على الأخبار وما تخفي صدورهم أكبر يقول بعلمك ما داخل صدر عشان دون تقرأ القرآن وغيرك أربع عشر عند الأخبار أنت تعرف أحسن منه ماذا بعدها؟ ماذا بعدها؟ بينا لكم لا تروح عند الأخبار نبين لك هنا. قد بينا لكم الآيات إيش تلم أبوية إن كنتم تعقلوا عشان كذا آية واحدة ما فهمناها قاعدين مع اليهود أكثر من خمتين سنة عشان آية واحدة عاقبنا الله عز وجل عاقبنا الله عاقبنا الله سبحانه وتعالى على عدم فهم آية واحدة والعمل بها فهمناها فهم جامد بارد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حرف غين قبل والله ما يرضون تغير بنات سجون أي شيء ما يرضون حتى تتبع ملتهم ما فهمناها وكل ما قالوا قلنا يلا يمكن يرضون الحين بالسلام يمكن يرضون بالسلام يمكن يرضون بالسلام, يمكن يرضون بالسلام والله يقول لن ترضى ما أعظمه لا يبدل كلامه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 وليس عم وليس كفيل لكن رب العالمين سبحانه يملك نبضات قلبك جريان دمك يملك حالك في الثانية وين وحالك بعد الثانية وين وحالك فوق الأرض وين وتحت الأرض وين ويوم العرض وين يملك صلاح أبنائك صلاح ذريتك يتولاهم يجفع عنهم الضر يجلب لهم الخير يتولى كل شيء تعرف اشي يعني ان يتولاك الله عز وجل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 بل نص الله عز وجل وعد لو تفرو. كم منا من واحد يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق العقد كأنه يعاند في أبي وامي عليه الصلاة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم الكعبين من الإزار في النار. قالت أم سلمة إذا ما يفعل النساء بذيولهن يا رسول الله أجل إيش نسوي بأطراف ثيابنا.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 قال لا تدققون عثر عمر سيد الدين يسر. لا. قال إذن يرخينه زرع. خلاه يسحب. عشان رجل. ما فيها عيون ولا فيها شفاه ولا فيها خدود ولا فيها شعر رجل يعني ما يعني؟ كم منا من لو رجع الآن أفكر بس في ثاني البيتة؟ وجد أنه هو وأولاده أخوانه النبي عليه السلام أمر برفع ثياب الرجال وإنزال ثياب النساء لو رجع البيت الآن لقى ثياب أخواتها ترتفع وثياب أخوانه تنتب كأن واحد قال شفت هذا النبي عليه السلام لازم تعانده عشان تدخل جنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحة جلت يتفنن ي... عنده استعداد الآن قابلية ممكن يروح في التلفزيون يشوف واحد قال صمينة الآن يروح يلحق الصمينة ممكن يحط لك واحدة صغيرة هنا ممكن المميز يتفنن أي شيء الذي محمد عليه رسوله والله من الناس من من المسلمين من يفعل هذا تدري كيف صلى النبي صلى الله عليه خلي خل حياتك وخل ابنك الصغير يسألك بابا ليش ما حلفت حياتك خذ زوجتك الغريبة ما حلف إلا ها أريد أن أنصر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي أول بعدين أنصره ليش أخذت يا بو كين بتروح وديها أخذ معك عيالك قل لي نمنا كثيرا عن نصرة محبيبنا عليه الصلاة والسلام ولا بد أن نتبع حتى يحبنا رب العالمين أغلطها في جنبه إذا مريت على أطحاب البدل الطفراء الذين يكنسون في الشوارع انزل أنت أولادك واسأله مسلم وإذا قال لك مسلم احضره وسلم عليه من كان معك شيء عطاهت وقل لأيالك هذا أخونا. يقولون لك ليش هذا مسلم؟ هذه من نص النبي عليه السلام. علاقتك مع أهلك تعازو زين النبي عليه الصلاة والسلام. من اليوم أي طفل نطفلك يدخل عليك في المجلس لا تقول روح لمك. تذكر إيش كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام؟ ينزل من المنبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويمسك الحسن ويرفعه قدام الناس. ليه طولت السجود يا رسول الله؟ قال إن ابني هذا ارتحلني يعني اركب على ظهري فما أحدفت أن أعاجلها خلي يركض هذا روحي لك الفداء يا رسول الله لأجل هذا أحبة الفضل يأتي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن أبي بن سلول قال لأين رجعنا؟ لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال: ذاب النبي صلى الله عليه وسلم خاف الآن بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، لقد علمت أنه لا أحد بالمدينة أبر بوالده مني. فإن أردت أن تقتله، فلا توصي أحداً، لأني لا أحب أن أرى قاتل الأب. طيب. ولكن إذن لي أنا أن أقتل سبحان الله هذا هو أنت أبر واحد نعم لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفعل هذا قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم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 لو أحد تكلم على ولدي والله ما عاد أشتري منه إن كان قاطعته عشان ولدك وما قاطعت جبن عشان محمد عليه الصلاة والسلام فخذ من آخر كلمة في آخر في آخر الآية أحبت الفضلة لو أحد تكلم عن أبوي أو أبو غضة أبو وعملا يمكن ما عاد روح له في جماعة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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون شوف الدرس العظيم يصف لك الجو العام اللي كان في ذاك الزمان يقول ما كانت القضية قضية, قضية تب ولا قضية رسومات كانت القضية في, في ذاك الزمان يمسكون النبي وهو طالع من بيته ويفتعون رأسه شف الفتنة مو مشايخ ولا علماء انبياء يبتونهم شوف حال الناس اللي عايشين يشوف نبيهم انبياء الله يقتل قدام. أعظم, در... أعظم من أعظم دروس القرآن اللي بعدها شكال الله وصف لك الجو الآن الجو دمار كله كله دمار مو مرة أتسوق ولا لا الجو كله دمار شكال بعدها أجل تقول خلاص العالم كلهم اللي لديك دمار هاركي صح دام وصلت الحالة أن تقتيل أنبياء أجل كل العالم في النار شكال الله ها أحبتي ليس اللهم لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك ليس سواء ما أعظمك يقول معها الجو الدمار كل والفتاد اللي ظاهر وتقتيل الأنبياء فيه ناس أحبهم سبحانك يا رب كان ما كانوا يسوون ما غيروا المنكر المنكر ما زال تقتيل الأنبياء ما زال أجل اشتو يا رب ليس سواء ما أعدى من أهل الكتاب أما وين رأيتهم يا رب أمة قائما تقتل الأنبياء بر وفي الطرقات وناس السهران على فساد من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ونحن عندنا آيات الله وعندنا لي اللهم اجعلنا من القوامين لك يا ربي بالقصد وَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنَ الَّذِينَ يَقُومُونَ لَكَ قَانِثِينَ فِي آنَاءَ اللَّيْلِ وَآاءَ النَّهَارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ لا يُعِينَ عَلَى هَذَا إِلَّا عَنْتِ من أهل الكتاب أمة قائما يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله إيش اللي قومه إيش اللي قومه في أيام البارد يتسوعيات الله وهو ساتي يؤمنون بالله وباليوم الآخر يعدي السعد ذاك اليوم ويسارعون ويسارعون في الخيرات كلها في دائرته ما غير الوضع لكن شغال في دائرته آناء الليل يسارع في الخيرات يسارعون في الخيرات من هم هؤلاء عندك وأولئك وأولئك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 وَأُنَاكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ما غير الجو ما زال الجو جدما لكن شغالين في دائرتهم وما يفعلون من خير فليُبْذَرُوا الله أَلِيمٌ اللَّهُ أَلِيمٌ نستطيع أن نخدع أي أحد لكن الله أعز من أن يخدع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 ولا كم درس حضرنا القضية قضية في دائرتي في دائرتي ودائرتك أنت قال الله عز وجل علمنا أولا أسباب كيف تفتح في حياتك والله منا مرتاحين جمعا والله منا مرتاحين إلا من رحم الله نفعل جهد كبير نحصل على نتائج قليلة ونتائج قليلة نتبع ثمنها في الدنيا ونتبع ثمنها في الآخرة حرمنا خيرات كثير جلب علينا مصائب كثير عشان تطهر هذا نبل عندنا كل هذا بباعرضنا عن هذا الكتاب ضن معيشة ضنك لو أننا اتبعناه فمن اتبعه داية فلا يضل ولا يشقى فحرمنا أنفسنا أشياء كثير خلنا نشوف ليش قال الله عز وجل ومن أظلم ممن كلامي بعده يمني وهم لك ذكر بأي أنت ربي يهتمع كل يوم يسمع مغرب عشاء فجر في الظهر والعصر يقرأ هذا إن كان غير إن كان له شيء من النوافذ ذكر بأي أنت ربي شوف على حسب ردة الفعل كتب الله لأن التعادة هذه في القلب إذا ما جعلها الله لك اختصار حبيبي والله ما أحد أعطيك إياها والله والله والله والله إذا ما أعطاك الله التعاد هو سبحانه جل جلاله أقسم بالله ما تعيشه وإذا أعطاك إياها والله ما أحد يسلبها منك ومن أظلم من, من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها نسي اسمع الآيات ما يسهوش ونسي ما قدمت يداه إنا إنا جعلنا هذا مكان التعازم وهذا هذا مكان تلوق القرآن وتلذ به نزل به الروح الأمين على قلبك هذا المكان أم على قلوب خلينا نشوف إيش اللي قفلها أعرض عن عنها ونسي ما قدمته ونام ولا عند مشكلة ولا كأنه عطى اليوم شيء إنا جعلنا على قلوبهم مكين كن... مثل التوابيت. أن إيش؟ ما قال يقرأه يقرأ وما قال يسمعه يسمع مثلنا أحبة الفضيلة هذه الحياة عايشنا. أي يفقهوا يقرأ وما يفهم عشان كده ممتلزل. وفي آذانهم قراءة. وَإِنْ تَدْعُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُونَ إِذَاً أَبَدًا إذا ما حدثت القرآن لم يهديك آشيد لأجل هذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام من أثر ثم يبدأ تقاو الصلاة ثم يكبر ويقوى القرآن تجد اللي مربوط هناك أحدهم كان أن ينخلع قلبه لما تمع أم خلقوا من غير شيء أمهم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجه الذي أشرقت له الظلمات أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوبكم وأن يجعله جلاء أحتاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم افتح علينا يا رب من أثار كتابك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 وَأَمَرْنَا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِنَا عَنِ الْمُنْكَرِ بِسُوءِ اللَّهُمَّ فَأَشْرُلُهُ بِنَسِهِ اللهم يا رب جع تدميره وتدميره وتدميره. تدميره وتدميره يا رب العالمين اللهم أعز أمتنا يا رب بقادة يكونون هنا عزا للإسلام وأهله اللهم يا رب أصلح لاتأمورنا اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وسائر ولا ثمور لمسلمين يا رب العالمين إن ذلك عليك يسير اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين فلا تفتحني وإياهم يا أرضي بما سترت علينا واغفر لنا ذنوبا أنت تعلم بها آت في على الإطالة استغفر الله العظيم لي ولكم وعصلي وعصلي على أشرف من وطئ قدم السلام عليكم